فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا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 لا يَغُرًا نَكَ تَقلُّبُ الذيينَ كَفَروا فِي البِلاادَ مَتَعُ قَلل ثمَُّ مَا وَهُم جَهًاَّمْ وَبسَ لكن الذيينَ التَّقَورََّّهُمُ لَم جََّةٌ تَجرِْي مِن تَ تحتِهَا الْ الأنهَا رخَالدينينَ فِيهَا خَالدينين فِيهَا نُزُلَم مِن يعِادِل وَمَاعدَ اللهَِّ خَيرُ للِْأَبَرُور